بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبق فالمذبرات امرا يوم ترجف الراجفه تذعها الراضفه قلوب يوم اذ وجفه ابصارها خاشعه يقولون انما مردودون في الحافره اذا كنا عظاما نخره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 111. فحشر فنادى 112. فقال أنا ربكم الأعلى 113. فأخذه الله لكان الآخرة والأولى 114. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى 115. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك بحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها مَتَاعَ عَلَكُم وَلِأَنعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن تَغَرَّ 114. فأما من طغى وآثر الحياة, وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى 115. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى